يتغنى للباقر ويتغنى للباقر شاي بيتغنى للباقر للروح حر يتغنى للباقر يا نساعدا وصوت القصيده يا للباقر نجوم السعد سهرانا وياها سهرة عيني وصاح الشعر بالسانة والقافية تناديني نجوم السعد سهرانا وياها سهرة عيني وصاح الشعر بالسانة هو القافية ناديدي قالت ليش الكتبت عن باقرة للبيت يلت لاريدة وصوت القصيدة يتغنى للباقر يتغنى للباقر يتغنى للباقر ويتغنى للباقر وحرف ساليدو صوت القصيده يا ناس سعيده او صوت القصيده يتغنى للباطر يتغنى للباطر حروف الشعر هالليله متفطره وموزونه للباطر تغني لا وبمولدة مفتونا حروف الشعر هالليلة متضطرة وموزونة للباقر تغني لا وبمولدة مفتونا يبعث حروف الشهد ويرسلها دم العروح لشبل الصميدة وصوت القصيدة يتغنى للباقر يتغنى للباقر يتغنى للباقر, يتغنى للباقر, يتغنى للباقر يروي تغنى للباط روح حرب يتغنى للباط يتغنى لحرف ش ي تغنى للباط ليلى سعيده, سعيدة يتغنى لبا يغنى مسرور كل شيء على لهفن محفلها حضره تجذب بها ورمش الفرح غزلها مسرورة كل الشيعة بلهفة نعقد محفلها حضرت تجدد باعة ورمش الفرح غزلها يطول <مشل> الفرح ويزود وحتى النجوم يشهود <مشل> ليلة مجيدة وصوت القصيدة يتغنى للباق يتغنى <للباطل مشل> يتغنى للباقر ويتغنى للباقر نماعك نماعب يتغنى للباقر نماعب يتغنى للباقر ليلة سعداء وصوت القصيداء ليلة سعداء وصوت القصيداء يتغنى للباقر يتغنى للباقر دهرا أغف و أفز بطيوفي والدنيا شام بدرها دهران عين حروفي و نجم الشار سامرها أغف و أفز بطيوفي والدنيا شام بدرها ثور الإمامي نور يضوى المجر الضرور شمس العقيدة وسط القصيدة يتغنى يتغنى للباطر يتغنى للباقر يتغنى للباقر ليلو حرف شاعر يتغنى للباقر ليلو حرف شاعر يتغنى للباقر ليلة سعيدة ليلة سعيدة وصبت القصيدة يتغنى للباطر يتغنى للباطر فعلم الجلالة ف... قد فيها روحة ونفتها هذا الإمام الخامس عالدنيا طلعت شمتها بعلم الجلالة فارغ قد فيها روحة هذا الإمام الخامس عالدنيا طلعت شمتها الشعر المكتوب فرحه الازم حب بلهبايده قاعده وسط القصيده يتغنى للباقر يتغنى للباقر يتغنى, للباقر يتغنى, للباقر يتغنى للباقر ميل وحرف شاعر يتغنى للباقر سعيده وصوت <تصفيق> ليلة سعيدة وصوت القصيده يتغنى للباغ